الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت هذا هو النوع السادس العشرون من أنواع الحديث وسبق الحديث على حول على تعريف المضطرب وانواعه وبعض صوره نعم لا هذا النوع مشي الدرس الدرس يعني طبعا لكن نوع وربما وقع الاضطراب بتغيير شكل فهذا اذا وقع التغيير بتغيير نقطه مع أو بتغيير شكل، فبتغيير النقط يقال له المصحف، كما قال أبو بكين الصولي عندما املا حديث من صام رمضان إيمان واحتسابا، أو من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فقال شيئا من شوال شيئا من شوال، أو تغيير شكل تغيير شكل وهذا أيضا يقال له المحرف يقال له المحرف إما النقط وإما الشكل. يعني في الإسناد أو في غيره يعني بحل عتبة ابن البذر أو البذر يعني بالباء الموحدة والذال المعجمة يعني هكذا قال مع أنه بالنون نون عتبة بن النضر بضم النون وتشديد الدال يعني هذا السلمين صحابي شهد فتح مصر ويقال سكن دمشق ومات سنة 84 فهذا يسمى أيضا يعني مندرج تحت المضطرب، مندرج تحت المضطرب، أو لا التصحيف التصحيف هذا المحرف أو التصحيف التصحيف مثلا سليم بسليم أو سليم بسليم العكس ولهذا العكس العلماء قالوا لا يجوز للعالم إبدال لفظ الحديث بمرادف في الله يعني ربما أو بنقصه يعني يريد الحديث مختصرة لأن ربما يعني يحذف ما له تعلق بالموضوع يعني كاستثناء أو الشرط ونحوه كما سيأتي إن شاء الله فربما يعني يأتي بالحديث بالمعنى ولكنه سوف يحذف ما هو المقصود بالذات من الاستثناء أو الشرط أو النهي أو الأمر فيغير المعنى فيغير المعنى, فيغير المعنى واليوم عندنا المدرج ولكن قبل أن نتحدث عن المدرج فينبغي أن نفهم على أن المصحف المصحف الذي قلنا ربما يندرج تحت المطارب هو اسم مفعول يعني مأخذ من التصحيف التصحيف معناها الخطأ الذي يوقف الصحيفة يعني مأخذ من التصحيف ومنه الصحفي الصحفي هو الذي يخطئ في قراءة الصحيفه ولهذا العلماء قالوا لا يؤخذ العلم من صحفي أو صحفي ولا القرآن لا يؤخذ القرآن العلم ولا القرآن ولا يؤخذ القرآن من مصحفي بل يحتاج الإنسان أن يأخذ من ماذا؟ من الشيوخ لأن حتى لا يقع في الأخطاء أخطاء الصحيفية يعني فيغير بعض ألفاظ الحديث وذلك بسبب خطئي في القراءة، بخلاف ما إذا أخذ الحديث عن شيوخه فيسمعه بدون تصحيف، وهذه مزية الشيوخ، هذه مزية الشيوخ. أما إذا كانت الصحيفة مصححة ومحققة فلا بأس، فلا بأس. وإن كان الأخذ عن الشيوخ أفضل له مزايا كثيرة وقد بينت تلك المزايا أو معظمها في كتاب اتحاف الطالب بمراتب الطلب. والمصحف يعني تغيير الكلمه في الحديث يعني يغيرها الى غير ما رواه الثقات لفظا او معنى وهذا العلم وهذا الفن جليل جدا ودقيق يعني اهميته تظهر في ماذا في كشف الاخطاء التي يقع فيها بعض الرواة وهذا لا يقوم به إلا أصحاب العلم الثاقب من الحذاق والجهاب الحفاظ كإمام الإمام علي علي بن المديني والدار Imam علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم والمصحف الحقيقة ينقسم باعتبارات مختلفة فمثلا باعتبار موقعه قسمه العلماء يعني باعتبار موقعه يعني المصحف الى قسمين اما ان يقع التصحيف في الاسناد كحديث مثلا شعبة عن العوام العوام ابن مراجم ابن مراجم لكن صحفه الامام الجعبين بن معين صحفه الى العوام ابن مزاحم مزاحم هذا التصحيف وقع في ماذا في الاسناد باعتبار موقعه إلى يعني في الاسناد أو في المتن في المتن مثل حديث زيد بن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد صحفه عبد الله بن لهيعه فقال احتجم في المسجد احتجم في المسجد وكذلك ينقسم هذا النوع من العلم اللي هو المصحف باعتبار منشئه يعني باعتبار المنشئ ينقسم ايضا الى قسمين تصحيف بصر يعني هو الأكثر يعني معنى تصحيف بصر يعني كي اشتبه الخط على بصر القارئ إما أن يكون الخط رديئا جدا وإما يعني قديما كان الخط غير مشكول ما كيش النقاط فهنا كي يقع تصحيف البصر تصحيف البصر مثلا من صام رمضان وأتبعه الست من شوال لئن قلنا صحفه كما سبق ابو بكر أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال شيئا من شوال فصحف كلمه ستا الى ماذا الى شيئا الى شيئا هنا كنحكي ماشي كنعربوا الى شيئا فبدل ان يقول من صام رمضان واتبعه ستا قال واتبعه شيئا من شوال لان شيئا سته يعني في البنيه والشكل والصيغه يعني لا فرق يعني الا الفرق بينهما النقط النقط فاذا كان عدم التنقيط فلا تستطيع ان تفرق بينهما ولا سيما اذا لم تكن قد سمعت الحديث لأول وهلا تسمعه وايضا عندنا تصحيف السمع تصحيف السمع يعني مثلا كيكون اما رداء السمع أو ان يكون الاستاذ عندما يلقي الحديث يكون السامع بعيدا عنه فينشا عن ذلك تصحيف لبعض الكلمات لبعض الكلمات ولهذا هذا اما يعني لكونها على وزن صرف واحد في فيحدث بها مصحف مثلا حديث مروي عن عاصم الاحوال صحفه بعضهم عن واصل احدب عن واصل الأحداب فمن جهتي لاحظوا، من جهة الوزن الصرفي يعني لا فرق عاصم واصل اسمه فاعل الأحوال الأحداب يعني شيء واحد يعني صحافه ب... باعتبار ماذا الوزن. باعتبار الوزن وايضا باعتبار لفظه أو معناه فلذلك قسموا العلماء قسموا, قسموا التصحف باعتبار اللفظ والمعنى قسموه إلى قسمين يعني اللفظ كي يكون هذا كثير مثلاً بحل أمثلاً لسبقة يعني شيئاً ستاً هذا كي يسمى اللفظ أو التصحف في المعنى يعني الراوي يخلي وحده يبقي المصحف الراوي المصحف اللفظ على حاله لكن يفسره تفسيراً كيدل على أنه فهم معنى فهما غير مراد الشيء هذا هو المقصود منها ونعطيكم المثال، ودائما كأقول شأن المثال البيان والتوضيح والتقريب، مثلا قول أبي موسى العنزي، نحن قوم لنا شرف، قالوا له لما؟ قالوا نحن من عنزه صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يريد بذلك ماذا؟ صلى إلينا رسول الله، يعني جعلهم قبله وتوجه إلى بلدهم، وصلى إليها إلى جهتهم صلى نحوهم مع أنه يعني يقصد ماذا يقصد قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزه صلى يعني مسألة الحديث المعروف صلى إلى عنزه فماذا توهم هذا مسكين توهم على انه صلى إلى قبلتهم بينما العنازه هذه واحدة الحرب تنصب بين يدي المصلي يعني سطرة ليصلي إليها حتى لا يمر بين يديه أحد وكذلك يعني كما قال آخر أو يفهم فهما مقلوبا يعني يقال إن بعضهم كان إذا صلى العشاء ذهب لقضاء حاجته ثم يعني أوتر أوتر في ماذا أوتر يعني ما صلى الوتر يعني إذا قضى حاجته يذهب ليصلي الوتر يعني في الاستجمار يوتر ولكن هو ماذا قال بعد الاستجمار يوتر يعني يوصل الوتر يعني أن يجعل الأحجار وترا ولكن هو ظن أنه يوصل الوتر بعد قضاء الحاجه مباشرة ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله قسم التصحيف تقسيما آخر فجعل جعل التصحيف قسمين إما تصحيف أن يكون التغيير فيه بالنسبة إلى نقطة الحروف مع بقاء, بقاء صورة الخط وإما المحرف وهو ما كانت التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف أيضا مع بقاء صورة الخط مع بقاء صورة الخط على كل التصحيف هذا إن شاء الله سنتوسع عنه في الدورة الثالثة لكن هل التصحيف التصحيف هل يقدح أم لا مثلا إذا صدر التصحيف من الراوي وش يقدح في ضبطه أم لا ولسيما إذا كان هذا التصحيف يصدر منه نادرا قليلا الجواب إذا كان يعني يصدر منه قليلا فهذا لا يقدح فيه لماذا لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف يعني أحد لا يسلم منه إلا القليل أما إذا كثر ذلك منه وطبعا يقدح في ضبطه وهذا معلوم لأنه إذا كان هذا كثيرا فاحشا فهذا يدل على خفته ويدل على أنه يعني ليس من اهل هذا الفن وهذا الشأن هذا الشأن إذن فيفرق هل يقدح التصحيف بالراوي إذا كان صدر منه التصحيف نادرا فهذا لا يقدح ولكن إذا كان فحشا وكثر منه ذلك فهذا يقدح مما يدل على أنه ليس من اهل هذا الشأن طيب غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو ماذا هو انه اخذ الحديث من الكتب فقط يعني ما تلقاش عن الشيوخ فلو تلقاه عن الشيوخ والمدرسين لما كثر منه التصحيف والتحريف ولذلك علماؤنا دائما كانوا يحذرون يحذرون من اخذ الحديث عن ماذا عن الصحف فقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفيين يعني عمن أخذ, أخذ الحديث من الصحف يعني لا تجعل صحفي شيخك ولا تجعله لأنك من جعل كتابه شيخه كمن جعل كتابه شيخه عن الشيوخ له مزايا كثيرة فلاحظوا الذي ياخذ الحديث عن الشيوخ يقل ولا ولربما لا يمكن إلا قلة فإذا حدث فيكون قليلا أما الذي أخذ الحديث عن الصحف فهذا يكثر خطأه وتصحيفه وهذا معلوم كذلك العلماء تحدثوا عن هذا النوع وأنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يرحل إلى الشيوخ ليأخذ من أفوائهم وحتى لا يكثر خطأه وحتى لا يكثر تصحيفه فيكون سبب في رد حديثه وذكروا أن هذا النوع من العلم ألف فيه العلماء ألف فيه مؤلفات قيمة فمن ذلك مثلا إصلاح خطأ المحدثين للخطابي وأيضا التصحيف للإمام الدار قطمي وأيضا تصحيفات المحدثين للإمام أبي أحمد العسكري وهناك مؤلفات أخرى في الموضوع مؤلفات أخرى وأخيرا قد اطلعت عن بعض الكتب في هذا الموضوع ولكن يعني في ما ذكرنا كفاية يعني هل هذه إذا قرأ طالب وحاول أن يأخذ الحديث عن الشيوخ فيقل خطأه إن صدر منه إن صدر منه بخلاف ماذا الذي يأخذ الحديث من الكتب يأخذه من بطون الكتب ينوري هذا العلماء قالوا الذي أخذ الحديث من بطون الكتب لا يؤخذ منه هو إذن هذا فيما يتعلق بالمصحف وقلنا قلنا لأنه مندرج تحت المطارب طيب عندنا الآن المدرجات المدرجات يعني الحديث المدرج يعني هو اللفظ اللي يزيد الراوي كتكون متصله بالمتن ومطلقا سواء كانت في أول المتن أو في وسطه أو في آخره والراوي لما يدرج سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان تابع التابعين وطبعا انتم تعلمون على أن الإدراج لا يتم إلا لغرض من الأغراض إما يكون مثلا لبيان لفظة لغوية أو لتفسير للمعنى أو للتقييد للمطلق أو نحو ذلك هذا كسم العلماء ادراجا, إدراجاً. يعني معنى أنه أدرج فيه كلام ما عنده علاقه بالحديث النبي عليه الصلاه والسلام فنحن سننظر ان شاء الله إذا كانت المخالفه بسبب تغير السياق في السند فهذا يقال له مدرج الاسناد مدرج الاسناد وطبعا انتم تعلمون بان العلماء قالوا هذا فيه انواع هذا فيه انواع واذا توسعنا فيه لربما يعني نطيل على هذه الدورة فمثلا في الإسناد يعني من الأقسام التي ذكر علماء الحديث أن يكون الحديث عند راوين إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوين عنه تاما بلا إسناد الأول وما كي شيء إسناد طرف ثاني وهذا كي ادراج إدراج يعني أدرج شيئا في شيء يعني أدرج شيئا يعني أدخله وضمنه وجعله إسناد واحدا، ولذلك المدرج، المدرج اسمه اسمه ماذا؟ اسم مفعول. تقول من أدرج الشيء في الشيء، أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه، وضمنته إياه، وأصبح كأنه إسناد واحد، أو أن نقول بأن الادراج لغة مطلق الإدخال، مطلق الإدخال يعني أدخلت هذا السند اللي هو غير تام. مع مع طرف ثان مع طرف ثان مثل حديث أبي داود والنسائي عن عاصم ابن كوليب ابن شياب ابن المجنون هذا معروف عن أبي عن وائل بن حجر عن وائل ابن حجرة بضم الح ماشي بحر حجر حجر بضم الحاء وسكون الجيم ابن سعد ابن مسرق الحضرامي صحابي جليل هذا في صفه صلاته عليه الصلاة والسلام وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جيد ثياب تحرك أيديهم يعني تحت الثياب تحرك أيديهم يعني تحت الثياب لأن لاحظ هنا ثم جئتهم ليس بهذا الاسناد بل هذا من روايتي بل من روايتي عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض اهله عن وائل هكذا يعني رواه مبينا يعني آه زهير آه هذا زهير هو ابن معاويه ورجحه غيره ورجحه موسى ابن هارون الحمل وقضى على جمعهما يعني سند واحد بالوهم ولذلك صوبه ابن الصلاح هو مش سند واحد ولكن هما يعني طرف من هنا وطرف من هنا وجعله سند واحدة يعني كيكون الحديث عند راوين إلا طرف منه ما كينش يعني كيكون في حديث آخر فهو كيمزجو وكيخلطوا وكيدخلوا وكيجعلوا حديث واحدة هذا النوع الأول النوع الثاني كيدرج بعض حديث بعض بعض حديث في بعض أو بعض حديث في حديث الآخر كي يكون مخالف له في السند حال حديث سعيد ابن أبي مريم سعيد بن الحاكم بن محمد بن سالم ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن آنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث ولا تنافسوا هذه الزيادة فلا تنافسوا هذا مش من الحديث هذا من حديث آخر من حديث آخر لمالك عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة مشي عن الزهور عن أنس لاحظوا هذا اللي فيه لا تنافسوا مش عن حديث سعيد ابن أبي مريم عن مالك عن الزور عن أنس إنما حديث هذا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضبروا اما حديث ولا تنافسوا هذا من حديث من حديث اخر وهو لمالك ايضا عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريره مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام اياكم والظن فانه أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تنافسوا اياكم والظن هذا رواه مالك طبعا يعني ربما إذا بحثت في الموطا لا تجده لكن ابحث برواية محمد بن الحسن الشيباني فقد قال أخبرنا أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تذابروا وكونوا عباد الله إخوانا فأدرجه ابن أبي مريم في الحديث الأول وجعلهما وصيرهما بسند واحد وهذا وهم هذا وهم من أبي مريم وقد جزم بهذا الخاطب وصرحه وغيره بأنه خالف جميع الرواط عن مالك هذا النوع الثاني هذا واضح النوع الثالث بش يجيو جماعة ورولين لأوحي الحديث بأساند مختلفة ويجروا عنهم راوين ويجمع الكل على اسناد واحد يعني ذيك الأساند كلها يجعلها سند واحدا وما يبينش الاختلاف لا يبين الاختلاف حال حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ان تجعل لله ندا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري في مواضع ورواه مسلم في كتاب الإيمان أما البخاري فرواه في مواضع من صحيحه ورواه الترمذي في جميعه وأبو دود في سننه هنا الأعمش ومنصور الأعمش ومنصور ابن المعتمر رواه عن شقيق عن عمر بن شرحبيل حبيل عن ابن مسعود لكن رواه واصل الأسادي عن شقيق عن ابن مسعود وأسقط ماذا أسقط أسقط هنا عمر أسقط عمرا يعني من بينهما عمر بن شرحبيل فلما روى الثور عنهم صارت رواية واصل مدرجة على رواية الأعمش ومنصور وقد فصل أحد الاسنادين يحيى ابن سعيد القطان لكن روى عن واصل أنه أثبت عمرا كالأعمش ومنصور وروى عنه الأعمش أنه أسقط هذه الأقسام ثلاثة، وهذا ترونه وتجدونه إن شاء الله في ماذا؟ في مقدمة ابن الصلاح ذكر هذا ابن الصلاح وذكره ايضا يعني من, من تبعه في في التعليق على المقدمة بل زاد يعني مثلا من تبعه كابن حجر في شرح النخبة نخبة الفكر قسم رابعا قال هو أن يسوق الإسناد يعني كي يجيب واحد وكي عرض له عارض وكي يقول شي كلام من قبل نفسه وهذا الكلام اللي يقول كيف بدأت تروى كأنه حديث كيف بدأت تروى كأنه حديث يعني مثلا حل اثبت على أن الشيخ كان يحدث طلبة كان يحدث طلبة يعني بحل قصة ثابت من موسى الزاهد يعني في روايته يحدث الناس وإذا به من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حسن وجهه بالنهار ان اصل القصه ان ثابت بن موسى دخل عن شريك بن عبد الله القاضي والسا ووجده يملي كيملي الحديث عن الطلبه ويقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسكت لماذا سكت؟ سكت حتى يكتب الطلبة حتى يكتب المستملي المستملي هو الذي يعني يكتب ويبلغ يبلغ المستملي هو المعروف أنه كيبلغ صوت المحدث لما كيكثر الطلاب وما عندهم مكبر الصوت كعصرنا يعني كيكون المجلس يضم آلاف من الحاضرين فكيكون عندهم المستملي ربما في بعض الأحيان أكثر من عشرة يعني هذا يرفع صوته ويذكر ما قاله الشيخ مثلا يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فيقول المستملي قال الشيخ حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينتظر المستملي إلى أن يكمل ما قاله الشيخ اولا بينما هو ينتظر سكت. فلما نظر الشيخ وهو هنا المقصود به شريك ابن عبد الله القاضي نظر إلى هذا الرجل الذي دخل عليه هذا الرجل هو من هو ثابت ابن موسى وثابت ابن موسى كان معروف بكثرة صلاته ليلا وزهده فقال يعني المنظر إلى وجهه ورأى نورا على وجهه من كثرة ما كان يقوم الليل فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبدأ يتأمل قسمات وجهه والمستملي أمل هذا الكلام ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار مع أن الشيخ لم يقصد رواية الحديث إنما قصد بذلك هذا الرجل الذي دخل عليه هذا الزايد هذا الورع ثابتا قصد ثابتا فظن ثابت أنه متن ذلك الاسناد فظن ثابت أنه متن ذلك الاسناد عفوا المستملين لم يذكر الحديث وإنما ثابت ثابت هو الذي ظن أنه من متن ذلك الاسناد الذي أمله فكان يحدث به ويقول حدثنا شريك ابن عبد الله القاضي قال حدثنا الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حسن وجهه بالنهار وصار يحدث به إلى ان بين العلماء بان هذا من كلام شريك ابن عبد الله القاضي فهنا لاحظ ادرج كلاما لا علاقه له لا علاقه له بمثل النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك العلماء لما عرفوا المصطلح يعني المدرج في المصطلح ماذا قالوا؟ قالوا من جهه الاصطلاح ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ولما قسموا قسموا إلى قسمين يعني إما أن يقع الإدراج في الإسناد وإما أن يقع في المتن وفي الإسناد ذكرنا أمثلة وقلنا الإسناد هو ما غير سياق إسناده ما غيره سياق إسنادي ولو صور من صوره قلنا يذكر راوي الإسناد فيعرض لو عارض فيقول كلام من قبلي نفسه فيظن بعض من سمعه مش بضر الغي ثابت فقط يعني بعض من سمعه أن هذا الكلام الذي قاله الشيخ كشرك مثلا هو مثل ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك يقول يذكر السند ويذكر المتن أيضا عندنا الإدراج في المتن الإدراج في المتن عنده تعريف هو ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل يعني التعريف طبعا تفرق بينهم بدل أن تضع المتن تضع الاسند وهو تعريف واحد في الحقيقة وقد قسموا العلماء إلى ثلاثة اقسام إما لاحظوا أن يكون الإدراج في أول الحديث وهذا قليل وإما أن يكون في وسطه إما أن يكون في وسطه وإن كان مع قلته أكثر الناس من وقوعه من وقوعه وبعضهم قال أن يكون في الأول وفي بعض الأحيان في الوسط وفي بعض الأحيان في الآخر. في الآخر، وإن كان المشهور في أول الحديث هذا قليل ولكنه أكثر العلماء من وقوعه ومع ذلك قالوا في وسطه أكثر في وسطه أكثر فهم؟ وثم هذا الإدراج إذا كان في وسط الحديث قلنا هو أقل من الأول أقل من الأول لأن أيضا أن يكون الإدراج في آخر الحديث أكثر من ماذا من الوسط, من الوسط وذكروا أمثلة كثير على ذلك مثلا اذا وقع الإدراج في أول الحديث مثلا كيكون الراوي كيقول واحد الكلام كي يبغي ذلك الكلام باش يستدل عليه بالحديث فياتي به بلا فصل السامع الذي يسمعه يتوهم أن الكلام الذي ذكره حديث واحد هذا كله حديث واحد مثل ما رواه الخطيب من روايه ابي قطن وشبابه فرقهما فرقههما يعني وجعله حديثا واحدا جعله حديث واحد بينما وفرقهما فرقهما الى النبي عليه الصلاه والسلام مثلا عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره فرقه الى رسول الله يعني رفعه اصبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار لاحظوا هنا هذا مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام هذا من كلام أبي هريره وما الدليل على أنه من كلام ابي هريره مع انه رقه جميعا ورفعه رفعه وبعض يفرقهما يفرقهما قال لك الدليل على أنه من كلام ابي هريره كانوجدوا في روايه اخرى انه على أن هذا من كلامه حالي في صاحب البخاري انه قال اصبغوا وضوء ابي هريره قال يعني نادى في, في القوم نادى في القوم فقال أسفغ الوضع فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار فإن أبا القاسم هنا هو صرح هو صرح لكن وهما أبو قطن وشباب في روايتهما له عن شعبه فظنوا انه واحد وقد رواه الجم الغافر عنه يعني بحر الروايات آدم لكن هو صرحه أبو هريرة فقال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للإعاقب من النار إن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ويل للإعاقب من النار إذا رفع الحديث من, من الذي يت... الذي ينظر إليه في أول الأمر يظن أنه حديث واحد يظن أنه حديث واحد كذلك من الأدراج الأدراج اللي, الإدرج اللي في الوسط يعني في وسط الحديث يعني بحال حديث بدء الوحي الطويل المعروف يعني كتقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدي أبي رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في رواية الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يتحنث وكان يتحنث في غار حراء وثم وحد اللفظة أدريجت وهو التعبد يعني شنو هو يتحنث شنو هو التحنث في رواية يتحنث يتحنث ويتحنث ويت يعني شرحوا ماذا الزهري شرح كلمة التعبد يعني التحنث بمعنى التعبد يتحنس أو يتحنف في غار حراء وهو التعبد وهو التعبد الليالي ذوات العدد هذا التعبد وهو التعبد هذه ممكن أن نقول جملة اعتراضية جملة اعتراضية ولهذا كتجيب هنا عرضتين لأنها من كلام عائشة وهو حكمه الرفع كما سيأتي إن شاء الله وأنتم تعلمون أن هذا الكلام في هذا الحديث فيه كلام بين علماء يقولوا كيف عائشة كتروي صفة بدء الوح وهي لم تكن انذاك حاضرة ولم تكن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام إذ ولا ربما لربما إذا, اذا ولدت إذا ولدت فتكون صغيره او ربما لم تولد يعني هذا كلام سياتينا ان شاء الله في هذا الحديث وهو التعبد في غير هذا الفن طبعا وهو التعبد التعبد يعني هذا التعبد يعني هذا كلمه مدرجه مدرجة من كلام من من كلام الزوري من كلام الزوري طيب وايضا قد يقعوا في اخر الحديث يقع الادراج في آخر الحديث حال حديث أبي هريره مرفوعا رقاه إلى النبي ورفعه إليه رقاه أيضا يعني رفعهم نماه وأبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك هذا الحديث طبعا رواه البخاري في العتق في صحيحه لكن لاحظوا هنا الإدراج حدث في آخر الحديث والذي نفسه بيده هذا ماشي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا مستحيل إصدر مثل هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رقا عبدا, عبداً وأنتم تعلمون يعني مستحيل أن يكون النبي عبدا حتى لا يعير بذلك, حتى لا يعير بذلك. وهذا معروف في العقيده يعني يتحدثون عن مثل هذه القضايا ثم زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتمنى هذا وأمه لم تكن موجودة حتى يبرها يعني كانت قد ماتت قد ماتت وهو صغير جدا فكان قد حضنته أمة امته يعني ولذلك لاحظوا فهذا يستحيل أن نقول بأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا من كلام أبي هريرة أن أبو هريرة, لأن أبا هريرة كانت أمه يعني في الوقت الذي قال هذا يعني حية ترزق وطبعا أنتم تعلمون على أن دواع الإدراج كثيرة دواع الإدراج كثيرة يعني مثلا هناك يعني دواعي متعددة مثلا إما من دواعي أن يبين لنا من يدرج لفظ أو يعني كلام بيان حكم شرعي بيان حكم بيان يبين لنا حكما شرعيا يعني بيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي يعني يستنبطوا من الحديث حكما شرعيا قبل أن يتم الحديث ويجعله في اوله أو في وسطه أو في آخره أو, في آخره أو أن يشرح لنا لفظا غريبة في الحديث حال التحنث التحنف أو أن يكون في أوله في السند أو يبين أيضا كما قال عبد الله المسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق وايضا يعني مسألة الإدراج يعني كيف يدرك الطالب أن هذا الحديث أو هذا المتن أو هذه اللفظة مدرجة, مدرجة طبعا أنتم تعلمون إما أن يبين هذا في رواية أخرى منفصلة عن, عن هذه الرواية التي يوجد فيها الإدراج وإما أن ينص على الإدراج بعض الأئمة المضطرعين وأصحاب هذا الفن يقول بأن هذا مدرج وإما يعني إقرار راوي نفسه بانه ادرج هذا الكلام وإما يعني أن يكون ذلك مستحيلا أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في مسألة أبي هريرة وهناك بعض الأشياء وبعض المدرجات وقع فيها خلاف هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة ولكن لما بحثوا العلماء ودققوا في المسألة فبينوا أن هذا من كلام النبي وهذا ليس من كلام النبي هذا ليس من كلام النبي ويذكرون في حديث ثم إن الرجل والذي نفسه بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسفق على الكتاب الحديث هذا وسع العلماء فيه فبعضهم يرى أن هذا من هنا إلى إلى تمام الحديث مدرج وبعضهم يرى أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسنبين هذا إن شاء الله عند شرحنا للأربعين أربعين نووية طيب حكم الإدراج حكم الإدراج أنتم تعلمون الاصل فيه في الإدراج يعني ما ينبغي أن يكون الاصل فيه أن يكون يعني عدم الجواز هذا الاصل ولهذا حتى إن بعضهم قالوا بأنه حرام هذا قاله العلماء وقاله المحدثون وقاله الفقهاء وبعضهم استثنى من ذلك يعني ليس على إطلاقه استثنى ما إذا كان لفظة غريبة يعني تفسر يدرج تفسيرها فلا بأس هذه ما تكونش ممنوعة أما بحل يعمل الزوري وبحل يعمل غيره من الأئمة فقال هذا ممكن أما الإدراج ثم دون أن يبين فلا ينبغي أن يكون فلذلك جعله بعضهم حراما جعله بعضهم حراما يعني طبعا كيف تدرج كلاما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب ماذا صاحب العصمه صاحب العصمة ولهذا المدرج في الوسط أو في الأول أو في الآخر يعني قالوا بأنه حرام إلا إذا كان لتفسير لفظة غريبة لتفسير بحال مثلا قال أنا زعيم لمن آمن بي أو أنا زعيم ببيت في ربضي ففي الصراء بن وهب الزعيم الزعيم بمعنى الحاميل والضامن الضامن يعني هذا نعم هذا الشكل يعني يعني لفظة غريبة لا بأس يعني تسامح فيه العلماء الإدراج للتفسير فيه تسامح ولكن ومع ذلك قالوا اللائق أن ينبئ الراوي عليه أن ينبي الراوي عليه أنه وما أدرجه الراوي عن خطأ فهذا مغتفر أيضا ولكن إذا كان قليلا وإلا كان أيضا جرحا في ضبطه وإتقانه أما التعمد للإدراج فقال العلماء جميعا بأنه حرام, أنه حرام. هذا باتفاق أهل الحديث اللي أهل, أهل الفن وأهل الفقه وأهل الأصول واهل لان الادراج يتضمن التدليس يتضمن التدليس ويتضمن عزو القول الى غير قائله وتحريف الكلم عن مواضعه ولذلك قالوا بانه لا يجوز انه لا يدوج. لا يجوز بأنه حرام حرام مفهوم كذلك يعني ما ما ينبغي ان يعلم هنا المصنفات التي صنفت في ماذا؟ في الادراج في الادراج. أنا لا أعرف هناك مؤلفات إلا الفصل والوصل أو الفصل الوصل المدرج في النقل هذا الخطيب البغدادي او تقريب المنهج بترتيب المدرج هذا ابن حجر وهو في الحقيقة تلخيص لكتاب الخطيب البغدادي وزاد عليه زيادات وفوائد كعادة ابن حجر. ابن حجر. هذا هو الذي هو الذي هو الذي التي الذي في هي متصلة به من بعض هو وكل من بعض هو وكل هو ومتن يدمج من غير من غيره به فهذا المدرج من غيره به فهذا المدرج يعني هذا يسمي العلماء بالمدرج بالمدرج وطبعا أنتم تعلمون حكمه ثم أيضاً أنا تبقى المسألة دير الأسئلة ماذا ذكرنا يعني أشهر المصنفة فيه الفصل الوصلي المدرج في النقل وتقريب المنهج يعني للتلخيص من حافظ بن حاجر قال لنا الأسئلة ما هو الحديث المدرج وما هي أقسامه وما مثال كل قسم وما حكم المدرج في الحديث ومتى يكون حراما ومتى يكون يعني لائقا وهل لا بد أن ينبيها أن الراوي مثلاً راوي أم لا يشترط ذلك أم لا يشترط ذلك إذا هذا هو المدرج إذا لا بد من التنبيه طالب ليعلم أن هذا مدرج وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا يعني وهذا قد بينت انا في قصيدتي يعني بعد أن قلت والثاني لا يسقطه لكن يصف هذا داخل في كلام المصنف ولكن جعلته بين قوسين ب... لأبينا على أنه من ك... من كلام البيقونية يصف أوصافه بطريقة مجهالي ومخالف ثقة به اجتمع الملاء والشذ والمقبول قسم تالي والفرد ما قيدته يا صاحبي بأخي ثقة جمع وقصر يالي ما من غموض أو خفا في علة عرفت لدى الأقوام أو لدى الأقوام بالتعلال ذو الاختلاف سند ومتن مضطرب في رأي أهل الفن بالاجمال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواط توالي. توالي هذا فيما يتعلق بدرسنا اليوم وفي الحديث بقية أننا تركنا هذه البقية إن شاء الله لماذا؟ للدورة الثالثة للدورة الثالثة إذا الآن المدرج وسيأتيكم ايضا إن شاء الله المدبج المدبج هذا فيما يتعلق باختصار بالمدرج ان المدرج كلام فيه طويل جدا كلام فيه طويل طبعا هنا مسألة الإدراج يعني هناك تنبيه لا بد منه العلماء يقولون على أنه ما الإنسان يتعمد الادراج سواء كان في المتن أو في الإسناد قلنا السبب أنه يتضمن عزو القول لغير قائله أما أن يدرج يعني تفسير للفظة غريبة فهذا لا بأس به ولهذا قرن حجر لأن هذا فيه تسامح يسامح فيه وقد فعله الزهري وغيره من الأئمة يعني أئمة الحديث لكن البحث المدرجات كما يقولون يجر إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى وأنتم تعلمون أن هذا فيه اختلاف أن هذا فيه اختلاف كبير أن فيه اختلافا كثيرا وكبيرا مثلا الأكثر من علماء الحديث أنه جائز ولكن قاضعيا وغيره يعني قالوا لا وبعضهم قالوا جائز ولكن بقيد يعني أن يكون من عالمين بالعربية وماهر بأساليب الكلام وعارف بخواص التراكيب ومفاهيم الخطاب حتى لا يخطئ بزيادة أو نقصان وبعضهم قالوا جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات وبعضهم قال جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه وبعضهم قال جائز لمن يحفظ معاني الحديث ولكن هنا سياق فيجوز له للضرورة في تحصيل الحكم من الحديث وأما من استحضر الالفاظ فقالوا لا يجوز له لأنه مكيش شي ضرورة وهذا الخلاف في الجواز وعدمه يعني وإن كان الأولوية رواية اللفظ كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تصرف فيه على متفق عليه لشين درج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع, سمع مقالتي فوعاها فأدى كما سمعها حديث في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد والحديث صحيح وارواه أيضا الحاكيم في المستدرك وأيضا الطبراني في الكبير والبياقي وغيرهم يعني الأفضل أن نقل باللف الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مشي بالمعنى الواقع في الكتب ولا سيما انتم تعلمون ان العلماء قالوا ولا سيما اذا كان اللفظ وارد في الاذكار يعني يتعبد به فهذا حتى ان بعض العلماء قالوا يحرم يحرم بل الوقوف عند الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام أو لا فهمت لا احسنت سلام